الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله القائل وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الحمد لله القائل كتاب لا ريب فيه سبحان من كتابه شفاء سبحان من طاعته غناء سبحانك من إله رحيم بابك مفتوح للراغبين وخيرك مبذول للطالبين سبحانك أنت الكريم المجيد ذو الآلاء الراهرة والنعم المتوافرة سبحانك أنت المبدئ المعيد سبحانك أنت المبدئ المعيد سبحانك أنت الولي الحميد سبحان من يدفع البلايا سبحان العالم بالخفايا سبحان ذي العرش والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الذي يحيي ويميت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى سبحانه يسمع خفي الصوت ولطيف الكلام سبحانه يرى ما في العروق وبواطن وذرة في الأرض ولا في السماء سبحانه أعطى خيرا كثيرا وصرف عنا شرا كثيرا سبحانه أعطى خيرا كثيرا وصرف عنا شرا كثيرا سبحانه عز وجل قسم الارزاق وقدر الاجال فله الحمد على ما حصل وله الشكر على ما بذل يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء سبحان من وثقت بعفوه كفوات المذنبين من وثقت المذنبين فوسعها وطمعت بكرمه امل المحسنين فما قطع طمعها وخرقت السبع الطباق دعوات التائبين وخرقت السبع الطباق دعوات التائبين فسمعها يغفر لمن تاب إليه ودنا ولو بلغت ذنوبه عنان السماء يا من بابه مناخ الأمال يا من بابه مناخ الأمال ومحط الأوزار يا من بسط العباد إليه الأيدي بالذل والقراعة وتضرعوا إليه بالإنكسار في هذه الساعة وتبرع اليه بالانكسار في هذه الساعه ارحم من اكتنفته سيئاته ارحم, إرحم من اكتنفته سيئاته واحاطت به خطيئاته ارحم من ليس له من عمل شافع ارحم من ليس له من عمله شافع ارحم من ليس له من عمله شافع ولا يمنعه من عذابك مانع ارحم الغافل عما أضل ارحم الغافل عما أضل ارحم الغافل عما اضل والذاهل عن الامر الذي خلق له الهنا الهنا ان عظمت ذنوبنا وجمت خطايانا وجمت خطايانا فعفوك أوسع لنا فعفوك أوسع لنا فعفوك اوسع لنا, فعفوك أوسع لنا إلى وحرزنا وموئلنا إليك نفزع في عسرنا ويسرنا إليك نفزع في عسرنا وعسرنا يا من إليك ترفع الشكوى يا من إليك ترفع الشكوى يا عالم السر والنجوى يا ويراه يا من يسمع ويرى يا من يسمع ويرى يا من عليه يتوكل المتوكلون يا يتعلق الراجع اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبرت ولا مقرب لما باعت ولا مباعد لما قربت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما اعطيت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت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 اللهم لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرّا ولا فتنة مظلم اللهم انا نسالك الفوز يوم القضاء اللهم انا نسالك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنازل الشهداء ومرافقه الابديه والنصر على الاعداء اللهم انا نسالك صحه في الايمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافيه ومغفره منك ورضوان ومغفره منك ورضوان ومغفره منك ورضوان اللهم اهدنا لصالح الاخلاق لا يهدي لصالحها الا انت لا يصرف سيئا إلا أنت اللهم انا نسألك خير المسار وخير الدعاء وخير النجاح وخير الفلاح وخير العمل وخير العمل وثبتنا وثبّت الموازيننا وثبتنا وثبّت الموازيننا وتقبل اللهم صيامنا وقيامنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم الق في قلوبهم حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم وحب العمل الصالح اللهم الق في قلوبهم بغض المنكرات والفواحش ما ظهر منا وما بطن اللهم قر اعيننا بصلاح ابنائنا اللهم قر اعيننا بصلاح ابنائنا اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين اللهم اهد نساء المسلمين اللهم اجعلهن ناديات مهديات واضيات مرضيات حافظات للغيب بما حفظ الله اللهم احفظهن من التبرج والسفور ومنكر الاخلاق ودعايات السفور واهل الكفر والفجور يا عزيز يا غفور اللهم حصنهن بالزواج والستر والعفاف اللهم حصنهن بالزواج والستر والعفاف اللهم كل الارامل والمطلقات اللهم كل الأرامل والمطلقات اللهم يسر أمورهن اللهم يسر أمورهن وحقق آمالهن واشرح صدورهن واشرح صدورهن يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم بارك لمن بنى هذا الجامع المبارك اللهم اغفر لابيهم اللهم ارفع درجته في المهديين واخلف في عقبه في الغابرين اللهم انزل على قبره الفسحة والسرور اللهم اجعل قبره نورا وضياء اللهم بارك في ذريته اللهم وفقهم لفعل الطاعات وعمل الخيرات واجعل ما قدموه في هذا الجامع المبارك في ميزان حسناتهم يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم بارك لمن قام على عبادك في هذا الجامع المبارك اللهم من تولى أمرهم اللهم فتولى امره اللهم فتولى امره اللهم فاعظم اجره اللهم فاعظم اجره وبارك له في اعماله يا رب العالمين اللهم كما أحسنوا لعبادك اللهم فأحسن عليهم اللهم فأحسن لهم يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم اللهم بارك لرجال الأمن الذين بذنوا واجتهدوا في تسيير أمور هذا الجامع في الطرقات اللهم يا حي يا قيوب اللهم بارك ووفق لمن أمر وتابع ونفذ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 اللهم احفظ ابناءنا المبتعثين اللهم احفظ ابناءنا المبتعثين اللهم احفظ عليهم دينهم اللهم احفظ عليهم دينهم وعقيدتهم يا رب العالمين يا رب العالمين إلهنا وخالقنا ورازقنا انت المستعان انت المستعان ومنك الفرج ومنك الفرج وإليك المشتكى اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى المعتدين اللهم لا تقم لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية اللهم مزقهم كل ممزق اللهم خالف بينهم اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرج امه محمد من بينهم سالمين ظالمين اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى والرافظة الحاقدين المعتدين اللهم اجعل كيدهم في ضلال وامرهم في وبال وسعيهم في سفال اللهم اضربهم ببعض اللهم اضربهم ببعض اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرج امه محمد من بينهم سالمين اللهم كل اخواننا المستضعفين في الشام وفي العراق وفي افغانستان وفي كشمير وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم كل إخواننا الجنود المرابطين على حدود بلادنا اللهم تول أمرهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم, رميهم اللهم عليك بعدوك وعدوهم اللهم داو مرضاهم اللهم اشفي مرضاهم اللهم تقبل موتاهم في عداد الشهداء يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا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 إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا اللهم من كان منهم حيا اللهم فاطل عمره على طاعتك وبارك له في عمره يا رب العالمين ومن كان منهم ميتا اللهم فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الْأَحْيَاءِ منهم وَالْأَمْوَاتِ اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا اليه تحت الجنادن والتراب وحدنا اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا جاءت الله لا اله الا الله اللهم انك عفو تحب العفو فاعف اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا إلهنا إلهنا اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليله القدر واستكمل العمل وفاز بالاجر وفاز بالاجر وفاز بالاجر والعدخ من النار ولعث من النار اللهم اعط رقابنا ورقاب ابائنا وامواتنا من النار اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل اللهم انا نعوذ بك من حر النار اللهم انا نعوذ بك من حر النار اللهم انا عبادك الضعفاء فلا تعذبنا الهنا الهنا ما احلمك على من عصاك الهنا ما احلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك وما أرأفك بمن أمنك وما أرأفك بمن أمنك وما أرأفك بمن أمنك من الذي دعاك فحرمته من الذي سألك فحرمته إلهنا كم من نعمة انعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا يا من راانا على المعاصي فلم يفضحنا اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك إلهنا أطعناك بإذنك أطعناك بإذنك والمنة لك وعصيناك بعلمك والحجة لك, والحجة لك أطعناك فأكرمتنا وعصيناك فأمهلتنا وعصيناك فأمهلتنا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 بسوء ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا إلهنا إلهنا اللهم انا نسألك اللهم ما قدرته في هذه الليلة الشريفة المباركة من رحمة وغفران ورضوان وعدق من النار فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصير اللهم فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصير عاملنا بعفوك عاملنا بعفوك عاملنا برحمتك إلهنا آه نحن واقفون ببابك آه نحن ببابك واقفون ولعذابك خائفون ولعذابك خائفون ولجنتك راجون, ولجنتك راجون ولفضلك راجون ولخيرك راجون إلهنا هذه أيدينا لم ترفع إلا إليك وهذه جباهنا لم تسجد إلا لك وهذه نواصينا الخاطئه بين يديك وهذه نواصينا بين يديك وامورنا لا تخفى عليك وأمورنا لا تخفى عليك اللهم جد علينا بالقبول اللهم جد علينا بالقبول اللهم جد علينا بالقبول اللهم يا حي يا قيوم لا تفرق هذا الجمع المبارك في هذا المكان المبارك الا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل متقبل مبرور وعتق من النار يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم